هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها ت فجرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إن نخاف من ربنا يوما عبسا قمتيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزأهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين في على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وكوام كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرها تقدرات ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سمسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤل عن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 ومن الليل فاسجد له وسبحوا ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والذكرة أعد لهم عذابا أليما